لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي ل ه ر ف ق و للعلوم ماذا أجبتم ا ق و ا لا علم لها إنك أنت علاه ا ل ا س ل ه ي ا ع ي س ه موسوعه النابلسي ك و ا ح ك م ة للعلوم ر ا ي ن الاسلاميه كهيئة ل واذ تخرج الموتى باذني واذ كذبت بني اسرائيل عنك اذ جئتم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا الا سحر مبين واذ اوحيت الى الحواريين انا بذنوبي وبرسولي We are the people of God. Bye now. ق موسوعه النابلسي ل س اتخذوني و أ للعلوم الاسلاميه ق ب موسوعه ل النابلسي للعلوم فإنهم ع ب الاسلاميه د ك Thank you.